بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن مهربان مهربا ولياب قلم باسي أبو باكر صديقا ولياب قلم باسي أبو باكر صديقا إيمانك وابا بحد وعديقا بازار قيامتك بكاوزني عياري بازار قيامتك بكاوزني عياري صديق لأمقرش دازول الفحديقا صديق الا ام قول شنهذول فحديقا ولياب قلم أبو ابو بكر الصديق ولياب قلم باس ابو بكر الصديق ايمانك وراحك بيح إيمانك وبحرك بحد عميق لا يرزي رسول الله مرقدي في روزي لا يرى وزير سولو الله مرقدي بيرازي وكتون لهجرة رافقة لابشر رفيقة وكتون لهجرة رافقة لابشر رفيقة ويا بقرن ب. سي بابا بابا صديقا بابا بابا بابا بابا بابا صديقا بابا بابا بحد بابا بابا بابا بحد ناكري و اصفرح موس و صديق الا ام جول شندازل فحديقه صديق قلم بكر صديق ورياب قلم باس ابو بكر صديق بيحد عميقا إيمانك وابعث لي بحد وعميقا باشرح مخودالوت في نبي خاص أميدم باشرح مخودالوت في نبي خاص أميدم بوكا كامل يا راج يا افلاق شفيقا بوكا كامل يا راج يا سي أبو بكر الصديق إيمانك وابع حرفي حد عبيق سي ابو بكر صديقا ورياب قلم بس ابو بكر صديقا ايمانك وبحرك بحند عميقه ايمانك وبحرك بحند عميقه